بالرمج المال مائدك عجروحي وعدي لي كم اللوم بين ضلوعي طلعت يا يابو صوت الجل كلها بيدك وفوق الطور والمسدور Gel udafini, ya baba, ben etmene ya ترحالي وأنا راضي على الترحال راضي, راضي أنا راضي قابل رمي المعلام عيونك بعيوني Selamilah mahmubi, beti, beti, dun, -dun.